<تصفيق> يا بعد روس الرجال الأربعة يشتع قروب الرجال الصالحين لا تخاف اللي غدرت من, من معاه انت مات الله رب العالمين الله لا تزيد صوت صوتك نسمعه لينا القاسل وإنه ما يليل وانتحى البت زمان الاقناع جلهنك من بلاد الحرمين نرفع البع لك يدين وقبعه شيخ فعلو شيخ علم شيخ دي يا بعد دروس الرجال الاربع اربع بالرجال صالحين لا تخاف اللي بدلته من عان انت ماك الله رب العالمين من رفا قد سبح الله يرفع منك رفع لك عافى له يدي ما من ثار غيره ما اشتع دون دينه والوطن والمسلمين الكتاب هدي طاها مرجعا جعل حبه ما تصغرها سنين جعل حبه ما تصغرها سنين